اشوارنا من ذهب معدني بعدا ذهب معروض في جوب الذهب يا ما اشتروني, اشتروني ورجعوني ورجعوا عليا وما لقوني اشوارنا من ذهب وارف قيمتي لكن منو بالناس يعرف قيمتي امرية شبيرة اللي اشترتني لفتني بقماش. وخفتني حسيت ساعتها ازجلتني بصندوق هالمليان حاجات وبس الظلام ويانه يبات ودعيت ان تحتاج مرة صارت العشر وياه مرة وحتاجت وجبطلعتني صار لها مدة مفارقتني وبعتني للناس الباعوني المداهم الباعوني بعتني للناس الباعوني ووي الاساور علقوني ومربيه بيه شعر ويا ابنيه اختارهم مجمل اديبه واشتراني انها هي وانا اشكر الصاحب اسوارا من ذهب ابن مسعد ابنعصم شعر الذهب يا ما ضويت الدي ديها ومن تحزن نحزن عليها حبيتها حب ما لا بلحظتها بيحظت حك انت كبر اذاني ودعيت ان تبقى لي ويموت هو وتبقى هي بل كي يموتون وتبقى هي وشاء القدر أن يرحل الشعب وأبقى لذكرى مني لحبها اضغطيني بلغوثها بشعرها والذنو يا ناسا صدرها ساعة نفرب بين الأضواء وساعة تمسع بي لدموع دموع نار أحرجاني نزلا على غدوغي وتشواني ولليوم ما فرطت بي وأنا عضوها أهواها هي ومنحتاج فيهم البلد قرعت بيه للبلد رد الذهب للذهب بعدني معدى الذهب اسوارنا